يتضائِفُ طائِفَةَم مِنهُم يذَبِّحُ أَبنأَهُم وَسَْحِي وَويسْستحين سهُم إِهُ كانََ منِنَ المُفسِدينين وَنُريد أن من على الذي نَسُضِفُ فيِي الأرْرضِ وَونَنجهُم أَئَِّ وَونجَلَهُم أَئََّةَ وَونَجعَهُم وَلمكَ لَم فِي الأررضِ وَنُرِيَ فِ الرعَعونَ وَهَا مانَ وَجودَهُماَا مِنهُما ما كانَوا مَا كانَوا يَحذَرون وَووحَين إِلَ أُّمسَنْ أَرضعي فَإذاَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَقِيهِ فِي اليَّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحزَنِي إ رُّهُ إلَكِ وَجَعلُوه مِنَ المُررسَلين فَْلتَقَطَهُ آلُ فيِي الرعوونَ لِيكُونَ لَهُم معدُوَ وَحَزَنَا إ فِي الرعونَ وَه مَان وَجُنودَهُماَا كانَوا قاطئين وَقالَاةِ ممرراتُ فِيعونَ قُرَّةُ عْ اللي وَلَ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 وقالت لاخته قصي فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرضع من قبل فقالت هل ادلكم فقالت هل أدلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون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 ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكمًا وعلمًا وكذل كان نجز المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فاكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل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 قال يا موسى أتريد أن تقتل لي كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما, وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى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 وَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يَصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَاهُما ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت, قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر مَا سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تَقَفْ نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره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 وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ الله مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ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 فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة من الشجرة أن يا موسى إني ألى الله رب العالمين وأن ألق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 وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرَى أَنِّي يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أن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 وَلا قدَ آتنا مسلَ الكِتابَ مِ بَعجم أهلكنَقُرونَ الأُول بصائد بصائرَ, بصائر لنَّاسِ وَهُ دَ وَرحمَة لا عَهُ ييتذكررون وَما كُ تَ بجانان بالالغرب إذ قضينا إ مسلَ الأمررَ وماء وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا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 هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا اتَّبِعُوهُ إن, إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِن اللهَّهَ لا يَهدِقَوْمَ الظانمِين وَلَ قَد الصَلناَا لَهُ قَوْلَ ل عَهُمْ يَتَذَكَّون َّذنَ آتَينَاهُ الكِتابَ مِنْ قَبَلِههُم بِهِ يُؤمِنون وَإِذَا يُتَنَاءَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إنا, إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ الْبِئْسَ بِالْحَسَنَةِ وَمِمَّا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 حتىَ يَبَعثَ فِي أُِّهَا رَسْمُ لََتْلُ عَلَيهِم آياتنَ وَمَا كَُّا مُهْلِكٍ قُر إلا وَأَهْلُهَا ظَالِمُون وَمَا أُوتتُم مِنْ شَيئٍ فَمَتَعُ الحياتةِ الدُّنْيياَا وَزينَتُهَا وَمَا عِدَ اللهَّهِ خَيرُ وَأَبَقَا أَفَلَا تَقلِلُون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 وَقِيلَ دَعوشَكَ أَكُمْ فَدَعهُم فَلَم يَسْتَجبوا لَهُم وَرأو العذااب لَْ أنهُ كانَانوا يَهتَدون وَيَوْمَ يناادهِم فَقولُل ماذا أَجَبَتُمُمُررسَلين فَعمَت عليهلَهِم الأنبَ وَيَْومَائِذٍ فَهُمْ فَهُم لا ييتَسَلُون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 إ قَونَ كَانَ مِنْ قَومِمُ سَافَبَغَا عَلَيهِم وَآتَيْنَاهُ مِنَكُنُوزِمَا إِ مَفَاتِحَهُلََنُلََنُؤ بالِالْنَصْبَةِ أُلِقُوَةِ إذ قَالَ لَ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إذ قَالَ لَ قَوْمُهُ لَا تَفْرَح إَِّ اللهَّ لا يُحبُّ الْفَلِحين.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 ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبداره الاض فما كان له من فيئ فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون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 إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن